بوك تو قصوم واحد وثمانون واحد وثمانون الماضي واحد الماضي واحد. يكتب يكتب. توي نابشة هو كتب خطابا. هو كتب خطابا. وكتبت هي بطاقة. وكتبت هي بطاقة. يقرأ. يقرأ. توي هو قرأ مجلة مصورة. هو قرأ مجلة مصورة. أتع وقرأت هي كتابا. وقرأت هي كتابا. زيمة. يأخذ يأخذ توي زيدة اذنا سيجارة هو أخذ سيجارة هو أخذ سيجارة دا زيدة شوكولادو هي أخذت قطعة شوكولاتة هي أخذت قطعة شوكولاتة تُوِ بِشَنِيْفَرِنَ نُطَعَ هو ما كان وفياً ولكن هي كانت وفية. هو ما كان وفياً ولكن هي كانت وفية. تُوِ بِشَمْرَزَلِفَ نُطَعَ هو كان كسولاً ولكن هي كانت مجتهدة. هو كان كسولاً، ولكن هي كانت مجتهدة. توي بيشة سيرومشن، نو تع بيشة هو كان فقيراً، ولكن هي كانت غنية. هو كان فقيراً، ولكن هي كانت غنية. توي نمشي باري. توكو هو ما كان لديه مال بل ديون. هو ما كان لديه مال بل ديون. توي سريكا. توكو هو ما كان محظوظاً بل منحوساً. هو ما كان بل منحوسا توي نماشي أسبح توكو ني أسبح هو ما كان ناجحا بل فاشلا هو ما كان ناجحا بل فاشلا توي نيبشي زادوولا توكو نيزادوولا هو ما كان راضيا بل كان مستاءاً. هو ما كان راضياً، بل كان مستاءاً. توكو <تصفيق> هو ما كان سعيداً، بل كان تعيساً. هو ما كان سعيداً بل كان <تصفيق> هو ما كان كان غير هو ما كان ودودا بل كان غير ودود